هذا هو الباب الثامن من أبواب كتاب التوحيد. عرفنا أن مصنف رحمه الله تعالى قد شرع الباب السابق، وهو ما يتعلق لبس الحلقة ونحوها لرفع البلاء أو أو دفعه شرع في ما يتعلق ببعض أفراد الشرك الأصغر وسيأتي ما يتعلق كذلك بالأكبر أكبر. هنا في قوله في خاتمة الباب السادس. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب بمعنى أنه من الباب السابع إلى خاتمة الكتاب إنما هو شرح للباب السادس لأنه سيذكر ما يتعلق بمفردات التوحيد, التوحيد عموماً لاسيما ما يتعلق بافراد الله تعالى بالعبادة من حيث الأدلة ونحوها وسيذكر كذلك بعض الأدلة المتعلقة بتوحيد الربوبيه وتوحيد الأسماء والعبادة ويذكر كذلك ما يتعلق به ضده نقيض التوحيد وهو مفردات من الشرك الأكبر وكذلك ما يتعلق به الشرك الأصغر وكذلك سيأتي ما يتعلق به الشرك في الألفاظ الذي قد يقال بأنه نوع من من الاصغر هنا قال باب ما جاء في الرقاة والتمائم مصنف رحمه الله تعالى لم يرزم ولم يقطع بالحكم هنا وإنما علقه باب ما جاء في الرقى والتمائم ما هذه صادقة على أدلة أو نصوص من الكتاب والسنة تتعلق بالرقى والتمائم ولما كان منها ما هو مشروع كالرقى إذا كانت بطريق شرعي حنيذ لا يحكم علي بكونها شركا ومنها ما هو الشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر حنيذي نطلق المصنف رحمه الله تعالى كعادته فيما كان فيه إجمال حنيذي لابد من من التفصيل فلا يطلق الحكم ما بان بأن جميع الرقى تعتبر من الشرك الأكبر أو جميع الرقى تعتبر من الشرك الأصغر هذا باطل لأن منها ما هو شرع يعني جاء به شرع النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي ولكن بطريقة الشرعيه حينئذ لما كان الأمر كذلك أطلق المصنف رحمه الله تعالى بام ما جاء في الرقى والتمائم فهنا ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين لأن الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إن الله عز وجل يعتبر شركا أكبر الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إن الله عز وجل شركا اكبر أكبر ما هو محرم قد لا يصل إلى الشرك الأكبر كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك والملع منها حينئذ من باب سد ذرائع وأما التعاليق التي فيها قرآن أو حديث ففيها خلاف بين السلف يعني ما يتعلق به بالتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها كما هو معلوم قال هنا أي من النهي عما لا يجوز من ذلك باب ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي أراد أن يفسر الحكمة لأن المصنف هنا رحمه تعالى ذكر المحكوم عليه ولم يذكر الحكمة فما هو الحكم نهي نهي عن عم ماذا؟ عما لا يجوز من من ذلك وعرفنا فيما سبق أن النهي أعم من من الحكم بالشرك كل شرك فهو منهي عنه وليس كل منهي عنه فهو شرك حينئذ قد يكون في ما هو منهي عنه ولا يصل إلى درجة الشرك ومنها ما هو شرك إذن لابد من من التعميم كذلك في الحكم ولذلك عمم المحشي هنا قال أي من النهي عما لا يجوز من ذلك ثم قال وذكر ما ورد عن السلف في ذلك ولم يلزم مصنف ويقطع في الترجمة بكونها شركا ولم يلزم بكونهما أي الرقى والتمائم من الشرك لأن فيهما تفصيلا ليس على اطلاقه من حيث الجواز وليس على إطلاقه من حيث التحريم تبه لذلك والرقى جمع رقية وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع يعني ما يقرا على المريض يسمى ماذا؟ يسمى رقية والتمائم جمع تميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها هذا كما عرفنا سابقا كل ما يذكرها العلم من حيث ما يتعلق بما تفعله جاهليه ليس المراد هو عينه وانما المراد شيء يعلق يعتقد فيه دفع العين أو كشف الضر ينحو ذلك سواء كان خرزات أو كان غيرها فإنما يذكر الخرزات لكونها كانت في ذلك العهد قال جمع تميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين هذه العلة يتقون بها العين يمنعون بها العين في زعمه فكل ما يعلق يراد به دفع العين أو رفع العين فهو تميمة فهو تميمة. وليس الحكم معلقاً بماذا؟ بخرزات نحوها ويتلمحون من اسمها تميمة أنه يتم لهم مقصوده يعني سميت تميمه لماذا؟ لأنه إذا علق هذه تم له المقصود وهو دفع العين أو رفعها فأبطلها الشرع والقول فيها كالقول في لبس الحلقة والخيط نحوهما كما كما سبق يعني قد تكون شركا أكبر قد تكون شركا أصاب قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح أي الصحيحين عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاله فأرسل رسولا ألا يبقى يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا, إلا قطعت عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه بفتح الباب وكسر الشين بشير على وزن فعين قال ابن سعد اسمه قيس ابن عبد الله ويقال ابن عبيد ابن الحريث بمهملتين مصغر الحارث حريث فعيل ابن عمرو ابن الجعد الساعدي ويقال المازني من بني مازن ابن النجار وقال ابن عبد البر وغيره لا يوقف له على اسم صحيح او صحابي لا يوقف له على على اسم صحيح شهد الخندق وأحد وهو غلام روى عنه عباد ابن تميم وعمارة وغيرهما ومات بعد الستين ويقال إنه جاوز المئة وحديثه الصحيحين وغيرهما وهذا الحديث في الصحيحين أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره قال الحافظ لم أقف على تعيينه أي السفر متى كان ذلك السفر وما نوعه وإلى أين لم يقف عليه ولا ينبني عليه حكم شرعي فأرسل رسولا هو زيد ابن حارثة كما رواه الحارث ابن أبي أسامى في مسنده قاله الحافظ ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر يبقين بالياء المثنات والقاف المفتوحتين الياء والقاف يبقين ويحتمل أن يكون بضم الياء وكسر القاف يبقين إذن يجوز فيه الوجهان لكن المشهور هو الأول يبقين وقلادة فاعل على, على الأول مفعول على على الثاني ألا يبقين قلادة فعل وفاعل ألا يبقين قلادة هذا صار قلادة ماذا صار مفعولا به والفاعل هو الضمير يعود إلى زيد وهي أي القلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره من وتر ونحوه فليست خاصة كذلك بالوتر فالقلادة كل شيء يعلق على بعير وهل المراد به عين البعير فقط ولو علقت على طفل لا يكون حكم كذلك لا وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ما كان فيه في ذاك الزمان كانت تعلق على أو في هذه الحادثة قال رحمه الله تعالى وهي ما يعلق في رقبة البعير وغيره من وتر ونحوه قال والبعير يقع على الذكر والأنثى يقال للجمل بعير وللناقة بعير وذكره في الحديث يعني البعير من باب المثال من باب المثال لأنه يقل لو جعلوا على بقر أو جعلوا على طفل أو جعلوا على دابة سيارة ونحو ذلك خرجت عن كونها قلاده لا وإنما المراد به هنا جرى مجرى المثال حليد ذكر البعير جاء أو خرج مخرج المثال ولا مفهوم له بمعنى ماذا أنه يكون عاما قال ذكر البعير هنا في الحديث من باب المثال ولواقعهم انذاك وليس بمخصص يعني لا يكون حكما خاصا وكذلك الرقبة قال رقبة بعير لو كانت في قدم بعير أو في يده حكم يختلف جواب لا إذن الحكم أو إن شيء تعبر مناط الحكم هو قلادة تعلق في أي موضع وعلى أي شخص يراد بها هنا الحكم يراد بها دفع العين ونحو ذلك من جلب نفع أو دفع ضر إذن كون على بعيد أو غيره كون في رقبته أو غيره هذا لا, لا يضر ولو علقت على جماد واعتقد فيه ذلك فهو الحكم واحد وكذلك الرقبة ليست بقيد بل لو جعلت في اليد أو الرجل حكمها حكم الرقبة لأن العلة هي هذه القلاد لا مكانها العلة هي القلادة مع اعتقادي النفع فيها وليس المراد به البعير ونحو ذلك قال رحمه الله تعالى وهي ما يعلق في رقبة البعير وغيره من وتر ونحوه ولذلك عمم الشارح بعير وغيره البعير جاء في النص وغيره هذا باب التعميم من وتر هذا جاء في النص وغيره هذا من باب التعميم بناء على العلة قال البعير يقع على الذكر والأنثى قالوا للجمل بعير وللناقة بعير وجمعه ابعر وأباعر وبعران وبعران يجوز فيه ضم الباء وكسمه كما في الصحاح أباعر على وزن أفاعن وبعران على وزن فعلان يجمع بهذا الجمع وكلاهما جمع تكسير قال والوتر بفتحتين واحد اوتار القوس معروف وكان اهل الجاهليه اذا خلو لقى الوتر يعني صار قديما خلو لقى الوتر ابدلوه بغيره أبدلوه يعني جاءوا بجديد وذهبوا بهذا القديم وقلدوه الدواب يعني القديم هذا لا يترك انما ينتفع به اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين هذا الذي يكون مناطا للحكم قلادة يراد بها أنها تدفع عن الدابة العين ويردابة كذلك ويدفع عنهم هم المكاره فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا فإذا راد الله عز وجل شيئا كان لا محالة وهذه الأمور ليست بسبب شرعي يدفع به المكاره وإنما حسنات من الطاعات والبر هي التي يدفع بها المكاره وهي سبب شرعي, سبب شرعي. ولذلك إذا قيل هل العين تدفع؟ نقول نعم تدفع تدفع بماذا؟ بسبب شرعي القراءة ونحوها والطاعات والبر نحو ذلك وأما الأسباب التي هي مخالفة للشرع حينيذ لا يعتقد فيها شيء البت قال أو قلادة إلا قطعة أو هنا قال ماذا من وتر قلاده من وتر أو قلاده شكر راوي وما الفرق بينهما الفرق بينهما أن حديث الأول أو الرواية الأولى أو اللفظ الأول قلاده من وتر جاءت القلاده هنا مقيدة بالوتر والثانية جاءت مطلقة وهذا يدل على أن الصحابي والراوي يفرق بين المطلق والمقيد قلاده من وتر ينبني عليه أن القلادة من غير الوتر قد يكون لها حكم آخر قال أو قلادة أطلق من وتر أو غيره إذن يختلف الحكم ام لا؟ يختلف الحكم يختلف الحكم حينئذ أي الروايتين أرجح اختلافها العلمي فالمشهور أن قلادة من وتر هي المقدمة هي المقدمة حينئذ المنهي عنه ألا يبقين في رقبة بعيد ولا غيره قلادة من وتر وما عدا ذلك فالأصل فيه الإباحة إلا إذا اعتقد فيها ما اعتقد فيه الوتر حينئذ الوتر منهي عنه مطلقا وأما غير الوتر فالأصل فيه الإباحة إلا إذا اعتقد فيه ماذا؟ دفع العين نحو ذلك أيضا ينبني على الروايتين هذا التخريج من الحكم الشرعي قال أو هذه اول الشك أو قدادة إلا قطعت أو قلادة أو قلادة يجوز الوجهين أو لا يجوز الوجهان أم لا ها قلادة قلادة نعم يجوز قلنا في السابق ألا يبقين في رقبة بعير قلادة ها هذا فاعل ألا يبقين بضم الياء يبقين حينئذ قلادة من وتر. فعلى الأول أو قلادة يبقين على الثاني أو قلادة إذن فيه وجهان قال شك الراوي هل قال شيخه قلادة من وتر فقيد القلادة بأنها من وتر على جهة التقييد ولذلك من وتر من جار مجرور يعتبر عند اهل الاصول من المخصصات يعني له مفهوم له مفهوم ما عاد الوتر يكون مخالفا للحكم المنصوص عليه فيه في النص هذا أمر مهم كما يتعلق به الصفة والنعت والحال ونحو ذلك أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد يعني بالوتر وينبني عليه افتراق الحكم فعند التقييد صار النهي مختصا بماذا لأن قوله ألا يبقين لا يبقين نفي أو ألا يبقين حينئذ هذا صار ماذا من وتر صار تخصيصا قلاده, قلادة صار, صار مطلقا هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى قال او قال قلاده واطلق ولم يقيم وروي عن مالك إن انه سئل عن القلاده فقال ما سمعت بكراهتها الا في الوتر يعني خصص ماذا القلاده بالوتر فقدم الروايه الاخرى على الإطلاق. هذا الذي ورد عن مالك رحمه الله تعالى حينئذ على كلام مالك رحمه الله تعالى اعتمادا على الرواية الأولى قلادة من وتر حينئذ نكون النهي مسلطا على قلادة مقيدة به بالوتر إذا كانت قلادة لا من وتر فالحكم يكون الاصل فيه ماذا الإباح فيجوز أن يعلق على البعير قلادة من غير الوتر حرير مثلا من خيط لكن إذا اعتقد فيها أنها تدفع العيب فصار محرما لا لذاته وإنما لامر آخر فارق بين النوعين قال مالك رحمه الله سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكرهتها إلا في في الوتر لأن القلائد كانت تتخذ من الأوتار ويعتقدون فيها فخصص النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك قال ولأبي داود في رواية بسند صحيح ولا قلادة بغير شك ولا قلاده بغير شك قال الشيخ سليمان والأولى أصح الأولى أصح يعني المقيدة به بالوتر، لاتفاق الشيخين عليها مخاري ومسلم وللرخصة في القلائد إلا في الأوتار يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للصحابة بالقلائد في الأباعر ونحوها إلا من الوتر، فدل ذلك على أن المقصود بالحديث هنا ما يتعلق به بالوتر، وللرخصة في القلائد إلا الأوتار لكن ما علق. من غير الأوتار إن كان لمعناها فهو حرام بل شرك لأنه من تعليق التمائم المحرمة إذا ظاهر النص تقييد بالوتر غير الوتر الأصل فيه الإباحة هذا الأصل فإذا لم يعتقد فيها دفع العين فالأصل فيه الجواز والوتر ولو لم يعتقد فيه العين الأصل المنع هذا الذي ينبني على المسألة. إذن ما كان من وتر فالعصر فيه المنع اعتقد فيه العين ام لا إذا لم يكن من وتر فالعصر فيه الإباحة إلا إذا اعتقد فيه دفع العين هذا الذي عناه رحمه الله تعالى قال فتكون أو بمعنى الواوي بقول قلادة من وتر أو قلا وقلاده إذا جعلنا كل من الوايتين صحيحة قال البغاوي تعول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصمه من الآفات فنهاهم من من فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا ووجه الدلالة ووجه الدلالة من الحديث أن الأوتار والتمائم في الحكم شيء واحد لأن التمائم معلومة أنها من أجل العين ودفع الضر وجلب النفع إذن هي واضحة الحكم لكن القلائد هو الذي عينه الحديث هنا قال أن الأوتار والتمائم في الحكم شيء واحد ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا تم الله له عرفنا أن هذا دعاء عليه ودل على التحريم وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك قال المصنف رحمه تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود إن الرقى رقى جمع رقية كما سبق وعمم هنا فالحينئذ حينئذ هل تفيد التعميم وما جاء من الترخيص يكون مخصصا هذا وجه أو نقول المراد به هنا ما فيه شرك وما فيه مخالفة شرعية حينئذ يكون من العام الذي أريد به الخاص محتمل الوجهين لكن الذي يعتمد أن من الرقى ما ليس محرما وما ليس شركا حينئذ يكون خارجا عن النص وهذا يكاد أن يكون محل إجماعي لم يكن اجماعا أن من الرقى ما هو مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقه ورقي وجاء القرآن وفيه شفاء حينئذ هذه رقية مشروعة ولا شك أنها خارجة عن, عن النص فإما أن يقال بأن الرقى هنا لفظ عام والأدلة الدل على جواز الرقى بما ذكر من جهه الشرع أدلة خاصة فهي مقدمة على اللفظ العام أو يقال وهو أولى أن اللفظ هنا عام أريد به الخاص وفرق بين النوعين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص العام المخصوص هذا حقيقة والعام الذي أريد به الخصوص هذا مجاز على الصعيد ده أهل الأصول إن الرقى إذا العاما أريد به الخاص والتمائما والتيولتا حكم عليها كلها بماذا؟ بكونها شرك وأطلق الشرك قال إن الرقى وما عطفها الشرك فيحتمل حينئذ أن يكون ماذا شركا اكبر أو اصغر فهو محتمل لي للنوعين إن كانت مجرد سبب ولم يعتقد فيها التاثير والخلق والإيجاد فهي شرك أصى فإن ارتقى في الاعتقاد إلى ما هو أعظم من ذلك فاعتقد فيها التأثير بذات هي التي تدفع هي التي ترفع المرض فحينئذ نقول هذا اعتبر شركا أكبر فهو مخرج من من الملة وقول الرقى والتمائم والتول هذه ثلاثة أشياء حكم علي بحكم واحد حينئذ الرقى والتمائم والتول كل واحد من هذه الأمور الثلاثة هي شرك فدل ذلك على أن دلالة الاقتران إذا عطف معطوفات وحكم عليها بحكم واحد فالحكم حينئذ يستوي فيه, يستوي فيه الجميع فكأنه قال إن الرقى شرك وإن التمائم شرك وإن التولة شرك إذن هذه دلالة اقتران معتبرة هنا ام لا معتبرة هنا فلذلك قول الاصوليين إن دلالة الاقتران غير معتبره أو أنها ضعيفة ليس على اطلاقه بل يستثنى منه حالتان الحالة الأولى إن دل السياق والسباق على أن دلات الاقتراب معتبرة فهي معتبرة الحالة الثانية مثل هذا النص الذي الذي معنا حينئذ جمع بين متعاطفات وحكم عليها بحكم واحد حينئذ الحكم يكون ماذا يكون مستويا فيه في الجميع مستويا فيه في الجميع ولذلك قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس خمر اختلف فيها هل هي نجاسة ومعنوية أم حسية ولا شك أنها عطفت مع ماذا مع ما أجمع عليه اهل العلم على أن النجاسة فيه معنوية حينئذ يستوي الحكم الخمر نجس والأزلام نجس إذا ما الفرق بين النجاستين نجاسه واحدة فكما أن النجاسة في الأزلام وما عطف عليه من الجمادات أنها معنوية كذلك الشأن فيه في الخمر وإذا قيل بأن هذا بدلالة الاقتران قلنا لا في هذا المقام دلاله الاقتران معتبرة لماذا؟ لأنه جمع بين متعاطفات الخمر والميسل الآخرين قال رجس حينئذ ذي رجس بمعنى النجس فإذا حكم على متعاطفات بحكم واحد استوى في الجميع فإذا كان في أحد المتعاطفات النجاسة حسية كان في الجميع وإذا كان في أحد المتعاطفات النجاسة معنوية صار الحكم ماذا؟ حكما عاما فلما كان مترددا في نجاسة الخمر هل هي حسية أم معنوية حمل على البقية وهي ماذا الأزلام والميسر نحوها قال هذا من دلالة اقتران قلنا ليست ضعيفة بمثل في هذا المقام ومر معنا شيء من, من ذلك إذا ان الرقى والتمائم والتولة شركون حكم على كل واحد من هذه المعطوفات الثلاث بكونها شركا واطلق لفظ الشرك فيحتمل أنه أكبر أو, أو أصغر قال هنا وحشر رحمه الله تعالى ولفظ ربه أحمد وأبو داود والحديث الصحيح ولفظ عن زينة امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطاً, خيطا فقال ما هذا قلت خيط رقي لي فيهم قالت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم آل عبد الله أنتم آل آلة يدوس في الوجهة أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك يعني في غنى آل عبد الله ذا صحابي جليل فإذا كان هو من الموحدين وكان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأهله يعني من كان تحت ولايته من باب أولى وأحرى أن يكون ماذا أن قد تخلص من من الشرك قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك فحكم على ما كان في عنق زوجته زينب بأنه من من الشرك هذا تنزيل أم لا هذا تنزيل هذا الأصل فيه قال فقلت لقد كانت في لقد كانت عيني تقذف يعني شيء من من المرض وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رق سكنت فإذا رق سكلت. لا يقال هنا كيف زوجة عبد الله بن مسعود تفعل هذا وكيف تذهب إلى يهودين قل هذا ليس محلا لأخذ الأحكام الشرعية هذه المسائل هذه القضايا ليست لي من... ليست مناطا لأخذ الأحكام الشرعية إنما نرجع إلى النصوص الشرعية هذه قضية عين فإذا أقرها أو كانت زوجة لابن مسعود لا يدل على ماذا على مشروعية ذلك بل لا يدل على جوازه أصلا فإلى يهودين الأصلا منه لا يرتقى عنده لكن لماذا إلى خير قد يكون فيه شيء لم ينقل قال فإذا رقى سكنت فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقى يعني لهدي كف عنها إنما كان يكفيك أن تقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني احالها إلى الرقية الشرعية يقول أذهب البس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وراه ابن وابن حبان الحاكم وقال صحيح وقره الذهبي والمراد هذا بيان لقصه الحديث يعني الحديث له له قصه كان اختصره هنا المصنف رحمه الله تعالى قال والمراد بالرقى المنهي عنها ما كان من جنس رقى الجاهليه يعني ما كان من فعل الجاهليه مما اشتمل على شرك مما اشتمل على على شرك لان الرقى الرقى منها ما هو شرك ومنها ما هو مشروع ومنها ما هو جائز يعني قد يقال بأنها على قسمين على جهة الإجمال مأذون فيها وممنوع الممنوع واضح أنها ما على شرك والمأذون فيها على نوعين منها ما هو مشروع بمعنى فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته ومنها ما أذن فيه بمعنى أن الأصل فيها الجواز وإن لم ينقل فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ الرقى الجاهلية ما شأنها هي ما اشتملت على على شرك وأما ما لم يشتمل ولو كان من امر الجاهلية ما لم يشتمل على شرك فالأصل فيه الاباحه لما, لما سياتين قال والمراد بالرقى المنهية عنها ما كان من جنس رقى الجاهلية والتمائم ما يعلق على الحيوانات من خرز ونحوه ويأتي التصيل فيهما والتولى ممنوعة مطلقا إجماعا لأن التميما منها ما قد يكون من الشرع وهذا مختلف فيه بين السلف بعض مجازها وبعض منعا وأما التولة ممنوعة مطلقا إجماعا قال الحافظ التولة بكسر التائي وفتح الواو مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر وإذا ما كان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى إذن التولى هذا نوع من السحر وإذا كان نوعا من السحر حينئذ لا تفصيل فيه بل يكون محرما مطلقا ويكون شركا مطلقا أما الرقى والتمائم ففيها تفصيل منها ما هو مشروع ومنها ما ليس بمشروع هذا إذا عممنا لفظ الرقى والتمائم منها ما هو متفق على تحريمه ومنها ما هو مختلف في جوازه وأما التولى فلا تفصيل فيها البتة وهو ما يسمى بصرف والعاطف. قال وهو ضرب من السحر وإنما كان من الشرك لماذا؟ لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى وقال علي رضي الله تعالى عنه إن كثيرا من هذه الرقى والتمائم شرك تنبه كثيرا لم يعمم وإنما قال كثيرا رواه وكيع عن الحسن البصري عن علي به وسنده مقطع. والإمام أحمد رحمه الله تعالى تقدم ترجمته أبو داود والإمام الحافظ سليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشير ابن شداد بن شداد عمر بن عمران أو عمران الازدي تجستاني صاحب الإمام أحمد صنف السنن والمراسيل وغيرها ولد سنة 202 وتوفي في شوال البصل سنة 75 وسبعين بعد مئات الثانية إذن بين في هذا الجزء ما يتعلق به بالتولة على جهة الخصوص واما ما يتعلق بالرقى والتمائم سياتي تفصيل عن المصنف رحمه الله تعالى إذن إن الرقى والتمائم والتيولة شرك التوله شرك مطلقا دون تفصيل أما الرقى والتمائم فبه تفصيل ولذلك قال هنا هل المراد به يعني الرقى في الحديث ما لم يرد به الشرع ولو كانت مباحه أو المراد ما كان به ما كان فيه شرك لا شك ان المراد به الثاني المراد به الثاني احترازا عن المباح الشرك الذي لم يرد به الشرع قالوا عن عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد وتلمذي عكيم بضم العين المهمله مصغر مهملة يعني غير منقوطه ويكن أبا معبد الجهن الكوفي مخضرا قال البخاري وغيره كابحات وأبي زرعة وابن حبان وابن منده بنوعين. أدرك زمل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف له سماع صحيح قال البغوي يشك في سماعه النبي صلى الله عليه وسلم مظهر كلام العمة الحديث مرسل حديث مرسل قال أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف له سماع صحيح ذكر أنه جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينه قبل وفاته بشهر قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدينة في حياة حذيفة مدينة كذا هنا وفي التيسير المدائن وكان ثقة روى عنه ابن أبي لينا وابن وهب والوزان وغيرهم مات في إمرتي الحجاج قال من تعلق شيئا وكلا إليه من تعلق شيئا نكرة في سياق الشرط عن إذ النعم أي شيء سواء كان خرزا كان خيطا غير ذلك إذا حصل التعلق تعلق القلب وكذلك الفعل به فقد وكل إليه قال رواه أحمد واوة المذين حديث حسن وقال حسن الغريب وابو داود النساء وغيرهما من طرق من من طرق وقيل فيه علتان الحديث من حيث الأصل لكن له شواهد أول عدم سماع من عكيم النبي صلى الله عليه وسلم شك في سماعه والمرجع عدم سماعه ثانيا في سنده محمد بن أبي ليلى قد تفرد به كما قال ترمذي وله شاهد يترقى به إلى حسني أخرج ابن وهب في قال اخبرني ابن حازم أنه سمع الحسن يقول فذكره مرفوعا وهذا إسناد مرسل صحيح كما قال الباني رحمه الله تعالى قال هنا والتعلق يكون بالقلب من تعلق شيئا التعلق يكون بالقلب ولو لم يتخذ وسيلة كذلك قد يتعلق بالقلب شيء ولو لم يتخذ وسيلة يعني لم يعلقه مثلا ويكون بالفعل ويكون بهما جميعا لكن الحكم يكون بماذا يكون باعتبار ما يظهر أما إذا كان ثم تعلق بالقلب ولم يظهر أمر يتعلق بالفعل عليهذن لا نحكم على الشخص بشيء من ذلك البت؟ لماذا لأنه لا وسيلة إلى إدراك ما يكون به بالقلب ولذلك ذكر بعض أهل العلم أنه لا يمكن الحكم على الشخص بكونه قد كفر كفر اعتقادي لا الكفر الاعتقادي هذا لا وصول إليه إلا أن ينطق به لو لم ينطق ومات على ذلك نصلي عليه ونرثه إلى آخره لا لأن هذا لا يمكن الوصول له فما كان بالقلب حينئذ يكون شانه معه مع ربه إذا أظهر ولذلك يقيد بعض الحكم على على الناس بما يتعلق بالكفريات واللواقض ما كان باللسان والفعل ما كان به باللسان والفق. اما ان ينطق باللسان عما يعتقده فافصح عن نفسه بكفر اعتقاديا واما ان ياتي به مكفر باعتبار اللفظ ولو لم يكن ثم اعتقاد فنحكم على الشخص بماذا بقوله باللسان بكلمة الكفر وكذلك بفعل الكفر واما الاعتقاد إذا لم يصحبه لا قول ولا فعل هذا لا يمكن الوصول اليه ولذلك وجد النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو كفر اعتقادي ومع ذلك لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك علم ببعضهم ولم يعلم بآخرين من لم يعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا فصلى عليهم عليه الصلاة والسلام وكذلك ورث من ورث من ورثتهم وإذن الأحكام جاريه على على ظاهرها فإذا كان ثم ما يتعلق بالاعتقاد فلا كلام فيه البته وإنما يكون إحالته إلى ربه جل وعلا أما إذا أظهر بلسانه أو بفعله فحينئذ لازمه ماذا؟ لزمه الحكم. لزمه الحكم فإذا تكلم بكلمة الكفر ولم يكن لها احتمال هي قطعا هي كلمة كفر حكمنا عليه بموجبها وإذا فعل فعلا كفريا حكمنا عليه بماذا بموجبه لا نشترط ماذا الاعتقاد وإن كان قد يستلزمه كما قال الشيخ والسلام التيمير رحمة الله تعالى في مواضع لكنه لم يقصد به تعليق الحكم على الاعتقاد وإنما قصد به تفسير الكفر الفعلي وفرق بين المسالتين فرق بين ان نقول نعلق الحكم الشرعي على الاعتقاد حينئذ يكون القول والفعل ليس كفرا لذاته وإنما كفرا لغيره هذا باطل لم يقول أحد من أمة السنة وفرق بين أن نقول تفسير حقيقة الكفر الفعلي أنه لا يتصور أن يوجد دون اعتقاد لكن الحكم الشرعي ينزل على ماذا؟ على الفعل فقط دون نظر إلى اعتقاد لا نبحث في الاعتقاد البتة سواء وجد معه قول أو فعل أو خل عنهما لا بحث لنا في ماذا؟ في الاعتقاد وإنما نبحث الاعتقاد في بيان حقيقته أنه فعل كذا أو اعتقد كذا فهو كافر كافر في الباطن ثم إذا أظهر فلا بحث لنا في ماذا؟ في الاعتقاد وإنما الحكم ينصب على ماذا؟ على القول والفعل تنبه شيخ الاسلام رحمه قد يذكر الفعل الكفر الفعلي والقول الكفري ويعلله بالاعتقاد في مواضع وقد أخذه الشيخ حافظ حاكمي رحمه الله تعالى فجعل ثم فرق بين الكفر العملي وجعله كله أصغر والأكبر قرنه بالاعتقاد وهذا خطأ في فهم بكلام الشيخ السلام رحمه الله تعالى وإنما أراد فلسفه الكفر الفعلي حقيقة ما هو هل يتصور وجود كفر فعلي أو قول دون اعتقاد الجواب لا يعني إذا سجد لصنم هل يتصور أنه مصدق تصديقا تاما الذي جاء به الشرع الجواب لا لكن الحكم الشرعي ينزل على ماذا على مجرد الفعل ولا نبحث عن ماذا عن اعتقاده فرق بين مسألتين فنشرح حقيقة الكفر الفعلي وكذلك القولي بأنه يصحبه اعتقاد لكن ليس محل أو مناط الحكم بالكفر الاعتقاد وإنما هو الفعل والقول فرق بين مسألتين فتأمل هذا هنا قال ماذا رحمه الله تعالى والتعلق يكون بالقلب اذا لم يصحبه فعل حينئذ بينه وبين ربه ويكون به بالفعل ويكون بهما جميعا وكذلك الكفر الاعتقادي قد يكفر باعتقاده على جهة الاستقلال ويوجد ناقض آخر يتعلق بالقول ويوجد ناقض ثالث يتعلق بالفعل فاجتمعت كذلك وقد يخلو ماذا عن القول وعن الفعل فيكون كافرا به بالاعتقاد قال فمن تعلق شيئا بقلبه او بقلبه وفعله وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه فمن تعلق بالله الحديث عام هنا من تعلق شيئا وكل اليه اذا تعلق بالله دخل بالحديث دخل بالحديث نعم دخل بالحديث إذا تعلق بالله عز وجل وكله الله عز وجل اليه حينئذ كفاه ولذلك عمم المصنفون رحمه الله فمن تعلق بالله الفاهنا للتفصيل فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه كل مؤنة وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسل ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله إذا وكله الله عز وجل إلى سوى الخالق جل وعلا اذن لن يكون الا, إلا مخذولا كذلك ولذا قال خذله وهذا امر معروف بالنصوص والتجارب ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال واخرج احمد عن وهب بن منبه اوحى الله الى داود يا داود اما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي اعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والاراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرج أما وعزة وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دون أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يديه وأسخت الأرض من تحت قدميه أسخت الساخة في الشيعني دخل فيه وغاب وجاء في حديث السراقة فساخت يد فرسي أي غاصت فيه في الأرض قال ثم لا ابالي بأي اوديتها هلك وشاهده في الكتاب والسنة يعني الحديث لو كان ضعيفا فأدلة الكتاب والسنة كلها تدل على على ذلك من تعلق بالله عز وجل كفاه ونصره إلى اخره ومن تعلق بغيره وقل إليه والحديث حينئذ نكون ماذا يكون عاما من تعلق شيئا وقل إليه لذلك شيئا نكره في السياق الشرط فتعم وهل يصح أن يطلق إذا قلنا الله عز وجل داخل فيه في النص؟ هل يطلق على الله عز وجل بأنه شيء؟ نعم الصحيح ذلك قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل أي شيء أكبر شهادة هذا السؤال قل جوابا الله اذا دخل أولا في السؤال دخل في السؤال وصح أن يطلق عليه بماذا؟ أنه شيء قل أي شيء أكبر شهادة صواب أنه يطلق عليه قال هنا وشاهدوا الكتاب والسنة قال والأشياء التي يتعلق بها أو يتعلق بها على قسمين الأول ما هو سبب فهذا ينظر هل أباحه الشرع او لا على القاعدة السابقة التي ذكرناها في الباب السابق أن الأسباب منها ما هو مباح شرعا بمعنى اذن الشرع باتخاذه سببا ومنها ما منعه الشارع ما منع الشارع حينئذ المنع يكون من جهه ماذا كل ما لم يبحه الشارع أو يكون ماذا يعني سببا شرعيا اباحه الشارع رددناه الى الشرع يعني جاء النص باباحته أو لم يكن سببا كونيا يعني باعتبار التجارب حينئذ يكون العصر فيه المنع فكل سبب لم يجعله الشرع سببا او من جهة الكون والتجارب والقدر حينئذ يكون العصر فيه المنع. ما هو سبب قال فهذا ينظر هل أباحه الشرع أو لا قد يكون سببا ولم يبحه الشرع قد يؤثر لكن الشرع ماذا منع منه ولذلك ذكر أهل العلم أن الخمر بل جاء النص أن الخمر لا تستعمل دواء ولو نفعت قد يستعمل الخمر على انه ماذا دواء يستشفى به قد ينفع او لا قد ينفع لكن منعه الشارع إذن لا يلتفت إلى هذا السبب قد يكون السبب نعم مؤثرا لكنه لا لم يبح الشرع فإنذن يكون, يكون ممنوعا ولذلك قال الأشياء التي يتعلق بها على قسم ما هو سبب يعني يتأثر يعني ينبني عليه مسببه وهو المؤثر يعني سبب. فهذا ينظر هل اباحه الشرع أو لا ولو كان سببا ومنع منه الشرع فلا يجوز اتخاذه سببا قال القسم الثاني ما ليس بسببا فلا يتعلق به بالكلية والذي يتعلق به أو يتعلق به يشترط فيه شرطان أحدهما أن يتحقق أنه سبب والثاني أن يكون مباحا, مباحاً إذا لابد من تحقق السببية والتحقق السببية يأتي من جهة الشرع ومن جهة الكون يعني القدر وثانيا أنه ماذا أن يكون مباحا لأنه قد يكون سببا ويكون محرما إذا ليس كل سبب يكون مباحا بل قد يكون ماذا قد يكون محرما واقسام التعلق بغير الله المصنفون قال ماذا والذي يتعلق به اطلقه اقسام التعلق بغير الله اولا ما ينافي اصل التوحيد ما ينافي أصل التوحيد كتعلق عباد القبور باصحابهم ثانيا ما ينافي كمال التوحيد ما ينافي مال التوحيد عن الواجب وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب وهو الله اذا اعتمد على سبب صحيح لكنه ماذا؟ ها من أين جاء الخلل؟ لا من جهة السببية وإنما من جهة نسيان المسبب الحقيقي فإذا اتخذ العبد دواء من أدوية جاز له ذلك بشرط ان يكون ماذا؟ مأذون به من جهة الشرع لكن هل يعتمد عليه بأن يعتقد انه ماذا أنه ينفع بذاته وينسى الله عز وجل حينذ يكون وقع في في المحظورين قال وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفله عن المسبب وهو الله عز وجل فهذا نوع من الشرك نوع من الشرك ولا يكون شركا اكبر لانه في الاصل هو سبب شرعي النوع الثالث ما لا ينافي التوحيد لا اصلا ولا كمالا إذن التعلق قد ينافي وقد لا ينافي. إذا نافى قد ينافي أصل التوحيد من أصله أو الشرك الأكبر. ثاني ينافي كمال التوحيد الواجب الذي لا ينافي إذا أخذ بالسبب وعلم أن المسبب هو الله عز وجل هذا تعلق به قطعا لأنه توجه إليه فإذا كان كذلك فلا يكون منافيا لا لاصل التوحيد ولا لكماله بل هو داخل في مفهوم التوكل الشرعي. الأخذ بالأسباب مع اعتماد الثقة بالله عز وجل هذا من كمال التوحيد وأما هجر الأسباب وتركوا هذا منافر لي بل هو قادح فيه بالتوحيد قال هنا رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد الوهاب بعد ذكر الحديث السابق قرد ان يبين حقيقة التمائم قال التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين شيء أطلق وهذا حسن منه رحمه الله تعالى بمعنى أنه لا يتقيد بشيء يعني قد يكون خرزات قد يكون خيطا قد يكون وتر أو غيره مطلقا شيئا التمائم شيء يعلق والسبب في ذلك أن هذه الأشياء قابلة للتطور يعني تختل من زمان لله إلى زمان لأن مبناها على الهوى وكل ما كان مبنيا على الهوى فالهوى يتغير يتغير من شخص إلى شخص يتغير باعتبار الزمان والمكان فكلما حدثت حادثة جاء الهوى الجديد تعلق بها فإنذن صار هذا الحكم مبنيا على ذلك الهوى التمائم شيء يعلق على الأولاد أو غير الاولاد ليس خاصا بي بالأولاد لكن كثرة ما يكون من شأن الناس هو حفظ الأولاد عن عن العين والا قد يكون عن البيت مثلا والان قد تجد بعض الأشياء تعلق على السيارات دفعا للعين أخرج سيارة جديدة فخشي عليها فعلق فيها ما يمكن أن يعلق حنيذي يقول هذا داخل في مفهوم التمام ولو لم يعتقد لا يشترط ماذا الاعتقاد لأن بعضهم قد يعلق ماذا سبح مثلا قل هذا التعليق لا يجوز شرعا أو قد يضع مصحفا فيه الأخير كما يجعل بعضنا قل هذا لا يجوز شرعا قد يقول لا أعتقد أن المشابهة مع الكفار لا يعتقد فيها ماذا ها القصد كما قال الشيخ السلام في الاقتضاء في قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قد يقول لقائل هذا الفعل فعل الكفار هذا الفعل قطعا فعل الكفار والتمائم بهذه الصورة فعل الكفار لأن من الجهلية، فإذا تشبه بها في الصورة منع منها، فحينئذٍ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم من تشبه بقوم فهو فهو منهم بمعنى أنه صار منهم، هل الصيرور هنا بالقصد فقط دون الفعل أو بالفعل والقصد معا أو بمجرد القصد أو بمجرد الفعل؟ ثلاث احتمالات: قصد فقط، فعل فقط، قصد وفعل. الأحوال الثلاثة كلها. داخلة في فيه في النص كما مر معنا في من تعلق شيئا قلنا التعلق قد يكون بماذا؟ بالقلب وهنا قد يتعلق به مشابهة ومحبة اليهود والنصارى الحديث دل على أنه منهم قد يفعل أشياء من الأقوال أو الأفعال حينئذ الحديث يدل على ماذا؟ على أنه منهم قد يخلو عن القصد فيبقى الحكم به بالظاهر ولذلك قلنا نحكام الشرعية من الكفر والفسق ونحو ذلك إذا فك الباطن عن الظاهر فلا نتكلم فيه لأن هذا شأن بينه وبين ربه تعالى لكن إذا أظهر فلنا الحكم بماذا بظاهره فإذا تشبه في الظاهر بالكافر قلنا هذا الفعل محرم قال انا لا أقصد قلنا القصد ليس داخلا في الحكم الشرعي بل الحكم الشرعي منصبا على ذات الفعل ولو كان مجردا عن القصد فإذا رأيت شخصا قد يفعل بعض الأمور المنكرات التي لا يفعله إلى أهل الفسق من الكفار ونحوهم فتنكر عليه قل لا أنا ما قصدت المشابه قل لا ليس ليس بقصد القصد هنا ليس مقصودا به بالحديث وإنما المراد به الفعل، فإذا شابه أهل الجاهلية في التمائم والرق الشركية ولو لم يعتقد فيها فالحكم ماذا التحريم حكم التحرين نعم قد لا يصل الى إلى الشرك لكن الحكم فيه التحريم قال هنا من على الأولاد التمائم. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين فقول من العين من هذه سببية من العين فهي من الشرك لأن الشرع لم يجعلها سببا يتقى بها العين أو كذلك لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعلهم من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذن التمائم على قسمين منها ما اختلف فيه وهو مخصوص بماذا بما كان من القرآن أو من الأدعية النبوية هذا وقع فيه خلاف بين بين السلام منهم من منع لم يرخص فيه يعني لم يجوز لعموم قوله تعالى للعموم الحديث الذي الذي معنا ومنهم رخص فيه بمعنى أنه جوز. قالوا ودل عليه قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء, ما هو شفاء حين قال الله تعالى ما هو شفاء وأطلقه بين أن القرآن شفاء ولم يبين الوسيله المتخذ في كونه شفاء فبين أن القرآن شفاء ولم يبين أطلق من جهة الوسيلة كيف يكون شفاء على أي وسيلة كانت سواء قرئ أو قرئ عليه يعني قرأه بنفسه أو قرأ عليه أو كتبه فعلقه فهو داخل فيه في النص ففهم من إطلاق النص هنا ماذا؟ عموم الوسيلة فهم من إطلاق النص عموم الوسيلة فكل وسيلة يمكن أن يتخذ القرآن شفاءا حينئذ جازت لعموم النص فإذا قرأ في ماء وشربه لم يفعلوا أكثر السلب لكن النص يدل عليه لو كتب وعلقه لم يفعله السلف إلا بعض ما جوزه لكن عموم السلف على المنعين حينئذ نقول هذا دل عليه النص باعتبار الإطلاق ولذلك جوز فيه من من جوزه وبعضهم لم يرخص فيه لعموم النص ويجعلهم من المنهي عنه قال هنا رحمه الله تعالى التمائم شيء نعلق على الأولاد من العين وكذا قال الخلخالي بفتح الخأين الخلخالي. نسبة إلى خلخال مدينة بطرف أذربيجان وغيره التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام هذا كذلك قلنا فيما سبق ليس به بتقييد يعلق بالعنق أو يعلق بغيره الصبيان بغيره من خرزات وعظام وغيرها لدفع العين وهذا منهي عنه عن يدنا التميمة كل ما علق لدفع العين وغيرها هكذا نعرف التميمة. من أي شيء كان وهذا هو الصحيح وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعل من المنهي عنه منهم من مسعود رضي الله عنه لأن النهي عام جاء الحكم هنا ماذا؟ إن الرقى والتمائم والتوله شرك قال النهي من اين جاء النهي من كونه شركه اذ معلوم قطعا ان الشرك معناه ماذا انه منهي عنه فان اذن نهى عن الرقى مطلقا ونهى عن التمائم مطلقا ونهى عن التوله مطلقا جاء النص بالتخصيص فيما يتعلق به بالرقى فخصصنا ماذا ما جاء به الشرع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجازاته ذلك ياتي ماذا التمائم لان الرقى تفيد ماذا العموم التمائم ال تفيد العموم خصصنا الرقى بالنص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم التمائم شرك اين المخصص هل خصصه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا حينئذ قول وننزل من القران ما هو شفاء لو كان اتخاذ القران على اي وسيله كان ولا شك ان هذا فيه يسر على الامه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فتركه فدل ذلك على أن التقييد بكون القرآن شفاء على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ النهي هنا يعتبر ماذا يعتبر عاما التمائم جعل على عمومه فيبقى ماذا يبقى على عموم لعدم وجود المخصص إذ العام العصر فيه بقاؤه على عمومه جاء التخصيص في الرقة ولم يأتي التخصيص في التمائم ولا شك أن المخصص لابد أن يكون وحيا التقييد لابد أن يكون وحيا والمخصص لابد أن يكون وحيا فمن جعل قول الصحابي حجة حينئذ انتظم معه التخصيص ومن لم يجعله حجة وهو الصحيح حينئذ بقي الاطلاق على على إطلاقه والعام على عمومه قال هنا رحمه الله تعالى لأن النهي عام عرفنا وجه النهي بقوله إن الرقى والتمائم شرك فحكم على التمائم دون تفصيل بأنها شرك والشرك منهي عنه فيبقى العموم على عمومه وأما تخصيصه بغير تمائم القرآن فتخصيص بغير مخصص لو قال أحد إن المراد بقوله إن التمائم إن الرقى والتمائم شرك المراد به غير القرآن غير القرآن فأخرج منه ماذا ما كان بالقرآن قلنا هذا تخصيص ايتي بماذا ايتي بالدليل فإن جاء بالدليل فعلى العين والرأس. إن, لم يجي إن لم يأتي بالدليل رجعنا إلى الاصل وهو العموم إذ الاصل بقاء العموم على عمومه ولا يجوز إخراج فرد واحد إلا بنص وأما تخصيص بغير تمائم القرآن فتخصيص بغير مخصص قال وقد اختلف السلف في تعليق التمائم أي في جواز ذلك التي من القرآن وأسماء الله وصفاته فأروي عن بعضهم تجويز ذلك منهم الله بن عمرو وأحمد في رواية وحمل الحديثة على التمائم التي فيها شرك وقال بعضهم لا يجوز ذلك وهو قول ابن مسعود بن عباس وعقب بن عامر ورحمد الله بن عمرو واحد من الصحابة قال به بالجواز والذين منعوا من الصحابة ابن مسعود وابن عباس وعقب بن عامر وأحمد في رواية اختارها يعني الإمام أحمد له روايتان جوز ومنع وأكثر الأصحاب على اختيار رواية المنع ما فقطا لي بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا المسألة فيها فيها خلاف فيها خلاف وإذا كان ثم خلاف يعني نرجع إلى ماذا إلى النصوص الشرعية فأحد القولين صواب والآخر خطأ لأن ليس عندنا تعدد الحق لا يتعدد بل هو واحد حينئذ ما وافق النص فهو صواب وما خالف النص فهو خطأ باطل جئنا إلى التمائم فعرفنا أنها لفظ عام إذا أخرج بعض أفراده دون مخصص علمنا أنه ماذا أنه اجتهاد فيرجع إلى التعميم قال قال هنا وهو قول بمسعود مسعود وابن عباس وعقبة وأحمد في رواية اختارها الأكثر لهذا الحديث وما في معناه لهذا الحديث الذي معناه أو العموم وما في معناه وصححه والشارح يعني الله الرحمن بن حسن في فتح المجيد لوجوه يعني هذا القول صحاها لوجوه لأمور الأول عموم النهي ولا مخصصة لي للعموم عرفنا وجه العموم عموم النهي قال شرك والشرك منهي عنهم ولا مخصص للعموم لأن في التمائم تفيد العموم فإن ظاهر النص العموم لم يفرق بين التي من القرآن وغيره بخلاف الرقى فقد فرق فيها وأيد هذا فهم بن مسعود وغيره العموم فهم العموم الثاني أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة وغيره من الحالات القذرة يعني سيدخل به ماذا خلاء وإذا كان كذلك فقد دخل بالقرآن أو ما هو من القرآن الخلاء وهذا محظور شرعي الثالث سد الذريعة سد الذريع لا سيما فيما يتعلق به بالشرك فكل باب قد قد ولو للتقليل هنا قد يفضي إلى الوقوع في الشرك فالأصل فيه المنع قد لا يقال بأنه شرك لكنه يقال بأنه محرم كل ما يفضي إلى الشرك ولو احتمالا ولو مآلا بأن يتوسع الناس فالأصل فيه المنع هذه قاعدة عظيمة في الشرع الشريعه سد الذريعه فانه اي هذا الفعل تعليق القران إلى تعليق ما ليس كذلك لانه يكتب ويطوى فما تدري أن هذا قران او لقد قل لك ماذا قران واذا كان قد يختم وتذهب الى شخص يفعل ذلك قل لك هذا قران وليس بالقران ولا سيما السحره والدجالين نحو ذلك لانه يريد ماذا يريد ان يروج لنفسه وقد يتخذ سحرا ويزعم انه من القران فحينئذ قد ينتفع به الناس قد ينتفع بهن فيظنون أنه من القرآن هذا في فتح باب السحرة نحوهم فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك ولو لم يكن إلا هذه العلة وحدها لكفى بها حجة في المنع سدا لذراع الشرك أو كذلك هذه العلة مع مع الأول حينئذ نقول الأصل دلاله النص ثانيا أن القاعدة العظيمة التي يسد الذراع تدل على على المنع إذا لا يجوز تعليق القرآن بجعله ماذا تميمة نحو ذلك فإذا احتج محتج بأن يجعل المصعب بعض يجعل المصعب كزينة سيارة أو في بيت لدفع العين ونحو ذلك قل عاصل من لا يجوز لا نقول بأنه شرك لكن نقول لا يجوز لأنه محرم فداخل في عموم النص قال والرابع من الوجوه التي تصحح القول بالمنع أنه صلى الله عليه وسلم قد كان يرقى ورقي رقى غيره عليه الصلاة والسلام وروقي هو رقاه جبريل ورقة عائشة رضي الله تعالى عنها فلو كان تعليق تمائم القرآن جائزا لأمر به ولو كان يفهم من النص ما هو شفاء أن المراد به مطلق الوسيله لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لسيما فيه فسحه لأمته قال وليس في كتاب الله تعالى ولا سنه رسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على إجازة تعليق شيء من القرآن ولا ثبت عن أحد من الصحابه المقتدى بهم قيده تجويزه ولا فعله مع توفر الدواعي له لو قال ماذا قال ليس بحج كان اولى من هذه الحجله ورد عن عبد الله بن عامر أو صحابي جليل ولو كان قول الصحابي حجه حينئذ بقينا فيه مشكلات لكن قول الصحابي قد يجتهد لكنه لا لا يصيب الحق قد يجتهد الصحابي لكنه لا لا يصيب الحق قال ولا ثبت عن أحد من الصحابه المقتدى بهم تجويزه ولا فعله مع توفر الدواعي اليه وما ذاك الا لانه ينافي التوكل والاخلاص ولعل عبد الله بن عمر يعلق في الالواح إلى أنه تميما والله اعلم على كل إن هذا ثابت عنه رضي الله تعالى عنه لكنه يقال بانه اجتهد وفهم من النص كما قال بعضهم النص السابق أنه أن فيه تعميما باعتبار الوسين وهو كذلك لكن هذا يعتبر من المتشابه الذي يفسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وننزل من القرآن ما هو شفاء إذن شفاء هذا مطلق فيعوب كل وسيلة لو وقفنا مع هذا النص قلنا نعم صحيح فكل وسيلة يجعل القرآن شفاء حينئذ صحت لكن قل لا لابد من فهم هذا النص بفهم النبي صلى الله عليه وسلم فنفعل ما فعله ونترك ما تركه فإذا فعلنا ما ترك قلنا هذا يحتاج إلى, إلى دليل خاص إذن عرفنا أن التمائم فيها فيها تفصيل ما لم يكن من القرآن فقولا واحدا المنع ما لم يكن من القرآن ما كان من القرآن الحديث النبوي إسماعيل الله تعالى ونحو ذلك فهو مختلف فيه بين بين السلف الأكثر على المنع ونقل عن عبد الله بن عامر الجواز والصواب هو هو المنع ويكفي بذلك دليلان الأول عموم النص تمائم وحكم عليه بكونها شركا إن الرقى والتمائم تولت شرك والشرك منهي عنه حينيذ التخصيص يحتاج إلى دليل ولا يكون إلا وحيا وقول الصحابي ليس ليس بحجة إذن عدم المخصص دليل على إبقاء العموم على عمومه ثانيا فيه سد للذريعه وهذا باب عظيم كل ما يفضي إلى الشرك الأكبر أو الأصل حينيذ الأصل فيه فيه المنعوم. ثم قال رحمه الله تعالى والرقى هي التي تسمى العزائم يعني في عرف الناس عزم عليه اي قرأ عليه والعزيمة القراءة يعني قديما حديث تسمى ماذا؟ تسمى العزائم وحدته عزيمة وهي الرقية وعزم الراقي قرأ العزائم أو العزائم آيات من القرآن تقرأ على ذوي العاهات دمع عاهة مرض نحوه وقيل أنواع منها ما ينفث به على المريض يعني الرقى انواع منها ما ينفث به على المريض ومرة معنا مع النف وما يجعل في ماء ويسقاه المريض هذا ذهب اليه كثير من من السلف وليس فيه نص واضح بي يدل على على ذلك لكن هذه المسائل التي يقع فيها النزاع مثل هذه الأصل فيها السعع ومنها هذه العزائم التي تكتب في صحن ونحوه يعني لم تكن من, من القرآن لم تكن من من القران قال والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك يعني الذي خلا من من الشرك خص منه الدليل بمعنى أن اللفظ عام حينئذ يكون الدليل قد دل على اخراج بعض افراد العام حينئذ يكون ماذا يكون عاما مخصوصا عاما مخصوصا. هذا وجه لا يشكال فيه هذا قاعدة مطلدة ولذلك قد يختلف العلم في تطبيق بعض القواعد النتيجة واحدة يعني سواء قلنا عام مخصوص أو قلنا عام أريد به الخصوص أخرجنا ماذا؟ أخرجنا ما جاء به الشرع على القولين على القاعدتين نقول ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورق إذا دل الشرع هذا محل وفاق إذن النص لا يشمل هذا النوع ما الطريقة في إخراج هذا النوع؟ إما أن نقول الدليل دل على التخصيص فنبقي العام على عمومه وإما أن نقول ماذا عام أريد به الخصوص وكلاهما مستعمل في طرائق العلم ولكن القول بأنه عام أريد به الخصوص فهو, فهو أولى لتمحيض قوله شيركون بأنه لم يخرج عنه فرض من أفراد اللغة لأنك إذا قلت عام أريد به الخصوص صار عاما لا يستثنى منه فرض من أفراده التي هي ماذا مجتملة على الشرك وأما إذا قلت عاما أريد بالخصوص محن صار الحكم فيه تعميم ولا يكون عاما في جميع الأفراد قال هنا والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك خص ما خلا منه وهذا التعبير أجود أن يقال الرقى التي أذن الشرع فيها وبها ما لم يكن فيها شرك فلا يلزم من ذلك أن يكون ماذا أن يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضوا علي رقاقا عن رق الجاهليه فان يدن استثنى منها ما هو الشرك وما عدا ذلك فيبقى على جواز فاقر عليه الصلاه والسلام الرق التي كانت في الجاهليه وقبل الوحي ولم تكن مشتمله على على شركه فدل ذلك على أن الرق المأذون فيها على وجهين منها ما هو مشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اولى به بالإنسان ان يتبعه وثانيا ما قد لم ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من الكلام العادي الذي جرب بأنه رقيه قال هنا فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة وغيرها فوعام في مسلم عن انس قال رضي الله تعالى عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقيه من العين والحمة والنملة والنمل بثور صغار أو قروح تخرج من من الجنب وعلى عمران الحصين مرفوع لا رقية إلا من عين أو حمة وتقدم ومرة معنا في الأبواب السابقة وقول أنس هنا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين قد يفهم منه أن الترخيص هنا بمعنى ما يقابل العزيمة لكن ليس الأمر كذلك ليس الأمر بل المراد به أنه سهل لأن الأصل في الرقى الإباحة الا اذا اشتملت على على الشرك على المعنى السابق الأصل في الرقية الإباحة إلا المشتمل على على الشرك قال هنا رحمه الله تعالى يشير إلى أن الرقى الموصوفه بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله من دعاء غير الله وللغاثه وللاستعاده به كالرقى باسماء الملائكه والانبياء هذا هذا يعتبر ماذا يعتبر من الشرك الأكبر؟ لأن دعاء غير الله تعالى بجميع أنواعه وصنوفه شرك اكبر كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك وأما الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب كما تقدم. لكن نقول فيه ماذا مستحب لأنه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي صحيح المسلمين عن عوف لمالك مالك كنا نرقي في الجاهلية نرقي في الجاهلية هي رقى الجاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل الوحي فقلنا يا رسول كيف ترى في ذلك اي في الرقى الجاهليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لو كان الاصل فيها المنع لقال ممنوع لا يجوز لانه قال ماذا كنا نرقي في الجاهل فلو كان في كل ما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه المنع لما قال اعرضوا علي رقاكم كذلك فلما طلب منهم العرض ليميز ما هو حق وباطل ما هو صواب وخطا لما طلب منهم العرض على أن الاصل ليس هو المنع ولذلك قلنا الاصل الاباحه قال أرض علي رقاكم لا باس بالرق ما لم تكون شركا يعني ما لم يكن فيه شرك ما لم يكن فيه شرك فهذا في الحديث يدل على التعميم بمعنى أن الرقى قد لا تكون ماذا قد لا تكون من الشرع لكن الشرط الا تكون مجتملة على على شرك ولذلك نقسم الرقى إلى ثلاثة أقسام من عند التفصيل شركية شرعية نسبة إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مأذون فيها جائزة عصر فيها الجواز قال هنا لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا قال الخطابي قد رق ورقي وأمر بها وأجازها هذه الشرعية فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها والثاني مقدم مأمور بها بمعنى أنها تشمل الندم وإنما جاء المنع قال وإنما جاء الكراهه والمنع هكذا في, في الأصل وإنما جاء المنع فيما كان منها بغير لسان العرب فإنه ربما كان كفرا ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك بمعنى أن يشت بمعنى أن من شروط صحه الرقية أن تكون بلسان العربي وهذا أطلق بعضهم انه محل إجماع فإذا كانت بغير لسان العرب لا تكون جائزة لماذا؟ لأنه قد يكون فيها ماذا؟ ما هو لفظ شركي ولا يدري لكن هذا يستقيم متى؟ يستقيم إذا كان من يرقى لا يعرف اللسانه، وأما إذا كان يرقي وهو بلسان أعجمي يرقي من يفهم اللسان فالآصل فيه لباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فعلل ماذا علل الحكم بالمنع بوجود الشرك فالأصح هنا يقال أن الرقيه بغير لسان العرب جائزة فلو كان من هو أعجمي ولا يحسن لسان العرب حينئذ هل نجزم ونقطع بأنه لا يرقي ولا يرقى إلا بلسان عربي مبين قل هذا فيه تحجير فيه تحجير لأنه مخانف للنص وهذا هو الأصل فإذا كان لا يحسن لسان العرب والذي يرقى يفهم اللسان الذي يتكلم به الراقي فلا بأس به لا بأس به لأن النصوص يدل على على الجواز أما أنت عربي ولا تفهم اللسان العجمي فتذهب إلى العجمين يرقيك قل لا الأصل فيه ماذا؟ الملع لماذا؟ للقاعدة السابقة سدا للذريعة لا تدري ماذا يتكلم قد يتكلم بأسماء جن قد يتكلم بأسماء بالملائكة بلغته وأنت لا تدري إذا العاصل فيه المنع إذا الرقيه بلسان عجمي فيه تفصيل لا نقول بالجواز مطلقا ولا بالمنع مطلقا لأن الحكم معلل فيه الحديث السابق عرضوا علي رقاكم ثم قال لا باس برقى ما لم تكن شركا فدل ذلك على أن الاصل الاباحه ثم هو عام فيما كان بلسان عربي وفيما كان بغير لسان عربي لأننا لم نخصص الرقياء بالقرآن بل قد يكون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قد يترجم قد يكون بأسماء الله تعالى وقد تترجم فإذا كان كذلك وحينئذ يقول نقول أصل فيها الإباحة عربي لا يحسن لسان العجب فيرقى الأصل منع عجمي أو عجمي يرقي عجميا قل الأصل فيه الإباحة لان الشرك هذا مما يسوي فيه العرب والعجم فلا بد من معرفته فمن يكفر بالطاغوت هذا ليس خاصا بالعرب بل كل موحد سواء كان عربيا أو غيره لابد أن يعرف ما هذا الكفر به بالطاغوت ولا ما قال هنا رحمه الله تعالى وانما جاء المنع فيما كان بغير لسان العرب إذا كان الذي يلقى عربي ولا يحسن لسان العجم فانه ربما كان كفرا او قولا يدخله الشرك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كل اسم مجهول فليس لاحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به اسم مجهول وهو كذلك الا تدري هل هو من اسماء الله تعالى أو لا والاصل فيه ماذا؟ أصل فيه المنع كل اسم مجهول فليس لاحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به قال لأنه يكره الدعاء بغير العربية وإنما يرخص لمن لا يحسن عربية الدعاء كذلك الأصل فيه ماذا إذا كان يحسن اللغة العربية فيدعو باللغة العربية وإذا كان لا يحسن فلا بأس أن يقال بأنه يدعو بلسانه قال ولو عرف معناه وإنما يرخص لمن لا يحسنها فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام ليس من ليس من دين, دين الإسلام لا دخل فيه في البراءة حينئذ نقول الأصل فيه الرقيه هو الذي يعنينا هنا ليس بلسان عرب نحوي الذي يعنينا أن الرقيه بغير لسان العرب جائزة عند أصحابها فاذا كانوا لا يحسنون لسان العرب ويفهم بعضهم كلام بعض حينئذ نقول لا باس بالرقيه بلسانهم قال السيوطي اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط ان تكون من كلام الله وبأسمائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه من غيره باللسان العربي للعربي وما يعرف معناه من غيره يعني من غير لسان العرب لكنه يعرف معناه فأنت عربي مثلا وتجيد اللغة الإنجليزية فرقيت باللغة الإنجليزية على هذا كلام جاز أو من لا يحسن عربية فرقي به بذلك اللسان حينئذ نقول هذا هذا جائز لأن النصوص جاءت مطلقة العام وأن يعتقد هذا الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقيه لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى لأنها سبب كما هو شان فيه قال والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل الى, إلى مرأة كما سبق بكلام الحافظ ابن حجر رحمه وتعالى وكذا قال غيره وبهذا فسر ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان الحاكم قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفنا فما تولى قال شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن وتقدم قول الحافظ إنه من الشرك لما يراد به من دفع ضر أو جلب نفع من غير الله تعالى وتسمى الصرف واء العطف ولذلك حصل في نزاع هذا النوع هل هو من السحر أم لا؟ هل هو من السحر أم لا؟ وحينئذ وقع فيه في النصاب أنه يعتبر من, من أنواع السحر قال وروى الإمام أحمد فع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك تطول سينة ذي زائدة قال هنا رويفع هو بن ثابت بن السكن بن عدي بن الحارث من بني مالك بن النجار الانصاري له ثمانيه احاديث نزل البصره وولي برقه برقه هذا من اعمال مصر قيل قال هنا وولي برقه وطرابلس فافتتح افريقيه سنة سبع وأربعين وتوفي ببرقه سنة ست وخمسين والحديث رواه ابو داود من طريقين والنساء وغيرهما قال هنا في نزهة المشتاق للشريف الادريسي وهي أول منبر ينزل القادم من بلاد مصر إلى القيروان برقه بفتح أوله والقاف كذا في معجم البلدان قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك فيه علم من اعلام نبوة صلى الله عليه وسلم فإن رويفع طالت حياته إلى سنة ست وخمسين هذا علم من اعلام النبوة فأخبر الناس في دليل على وجوب إخبار الناس بما أمر به ونه عنه يعني يكون داخل في مفهوم الدعوة إلى الله عز وجل قد عرفنا أن الدعوة قد تكون فرض عين وقد تكون فرض كفاية ادعو هذا امر والأمر يقتضي الوجوب ادعو سبيل ربك قال فأخبر هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب فأخبر الناس فيه دليل على وجوبه فيه دليل وجوب إخبار الناس بما أمر به ونه عنه مما يجب فعله أو تركه وليس مختصاً برويفع بل هو عام بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به فإن الله قد أخذ العهد على العلماء فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية إذا الدعوه قد تكون فرض عين وقد تكون فرض كفاية أسيما فيما يتعلق بالتوحيد فأخبر الناس أن من عقد لحيته كانت العرب لا تقص اللحية ولا تحلقها. هذا العرب الجاهليه قبل الإسلام. لا تأخذ من اللحية شيئا البتا بخلاف من ينتسب الى إلى الإسلام. كانت العرب لا تقص اللحية ولا تحلقها. بل كانوا يعقدونها. يعني يفتلونها إما للافتخار والعظمة وإما خوف العين. والعظمة وإما خوف العين. قال هنا. وَأَنَّ من عقد لحيته لِحْيَةٌ بكسر اللام لغيره قالوا في المشانة لحية المفرد والجمع لحى لحى بالكسر والضم يعني يجرز فيه الوجهان اللحية ها في المفرد بكسر اللام ولا يقال اللحية وأما الجمع لحى لحى في فيه الوجهان والجمع لحى بالكسر والضم كما قاله الجوهري ويفسر نهي عن عقد اللحية على وجهين كما قال الخطابي أحدهم ما كانوا يفعلونهم في الحرب يعقدون لحاهم وذلك من زي الأعاجم يفتلونها يعني لواها كلي الحبل والفتيلة ويعقدونها الربط تكبرا وعجبا كما قاله أبو السعادات حينئذ نكون من قبيل ما هذا العجب وهذا منهي عنه لكنه لا يكون شركا ليس المرض به من هذا الوجه أن يكون شركا الثاني معالجة الشعر ليتعقد ويتجعدا وذلك من فعل أهل التأنيث والوجه الذي ذكرناه سابقا أنه قد يفعل من آجل دفع العين أو الشاهد هنا كان الحديث بلفظه عاما قال ابن عراقي أبو زرعة وذلك من فعل أهل التأنيث يعني تجعيد الشعر تأنيث المراض به المخانيث الذين يتخنثون والذي يجعد شعره هذا يعتبر داخل فيه في هذا المفهوم قال ابن عراقي والاولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما في روايه محمد بن الربيع أن من عقد اللحية في الصلاة عندما من عقد في الصلاة يعني هذا مقيد أن من عقد اللحية جاء في حديث آخر في الصلاة قال في فتح المجيء قلت هذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجه بمعنى هذا النص لا يعتبر مقيدا فحينئذ عقد اللحية على جهة العموم في الصلاة وغيرها محرم، لكنه في الصلاة من باب من باب وأشد، ويشبه هذا ما يفعله كثير من أهل الفسق والكبري من فتلي أطراف الشوارب وإبقائها مخالفة لما أو مخالفة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره، مع أنه قال أحف الشوارب وأحف اللحى هذان أمران. وكل منهما ليل الوجوب وإن كان العلم اختلفوا في إحفاء الشوارع هل هو بمعنى القص أو الإطار ونحو ذلك واما عفو اللحاء هذا كذلك جاء مطلقا بمعنى ماذا أن الإعفاء هنا اولا هو واجب وهذا محل وفاق بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم إجماع لا يعرف أن من الصحابة من اجاز حلق اللحية أو الأخذ منها إلا بما زاد عن القبضة قد أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحج وأثر عن أبي هريرة وكلاهما صحيح عنهما أنهما أخذ أما ابن عمر فاخذه في الحج والعمرة وأما ابو هريرة فجاء عنه عاما وفهم السلف العموم وهو أن ما زاد عن القبضة جاز أخذه واتفقوا على أن ما دون القبضة لا يجوز أخذه والصواب هو عدم الأخذ لماذا؟ لإطلاق قوله أعفو جاء مطلقا اعفاء مطلقا ولو بلغت إلى السر حينئذ جاء النص بالإطلاق التقييد كما مر معنا بد أن يكون بماذا بنص بوحي وأما فعل الصحابه أو قوله اختياره هذا لا يعتبر ماذا من المخصصات ولا يعتبر من المقيدة فالاصل هو وجوب إعفاء اللحية وثانيا لا يجوز أخذ شيء منها أما ما دون القبضة فمحل إفاق لم يؤثر عن السلف أنه أخذ دون القبضة وإنما جاء ماذا ما زاد عن القبضة وإنه عن كثير من من السلف الصابه وعمومه النص وياتي بقيه الحديث والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين